الحمد لله سبحانه وسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب احنا تكلمنا عن الأحكام تكلمنا على أحكام التفسير موضوعية فعشان أحكام التفسير على التفسير تكلمنا على شروط التفسير وشروط الشاعر المكلف به. ان شاء الله نتكلم على موانع التكليف نتكلم اليوم على موانع التكليف فاعكد جمهور الاسوريين ان يتكلموا عن التكليف وشروطه ويذكروا موانعه بين كلامهم عن شروطه أما الحرفية فمنهجهم بحث شروط التكليف وموانعه تحت اسم الاهلية وعوارضه اهليه عندهم قسمان أهلية الوجوب وأهلية الأداء ولكل جمله شروط على النحو التالي يعني جمهور الأصوليين يريد يتكلموا على التكليف بيتكلموا على تعريف صورته ومعناه ماشي فالحقيقه انهم تقسيم التقسيم ده مفيد وافاد جامد ومعظم الاصوليين اللي هم حتى المحدثين بيستخدموا هذا التقسيم ايه هو تمام دي على الموانع الاول بيقولوا اللي في أهلية الاهليه دي قسمين في أهلية وجود وفي اهليه ايه اداء ولكل منهما شروط يعني ايه في الاول هنشرح ايه هي اهليه وبعد كده ايه أهلية الايه وبعد كده نتكلم على موانع الايه التكليف قالوا اهليه هي صلاحية الإنسان صلاحية الإنسان لوجود الحقوق المشروعة له عليه وهي ملزمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط صبوتها للإنسان الحياة وقد يطلق عليها الفقهاء الذنّ ويعرفونها بأنها وصف شرعي مقدر. يصير به الإنسان أهلاً لما يجب له وعليه وكما يكون للإنسان دمة صالحة لتعليق الفقوق وذاجبات بها يكون للشخص الأكداري دمة كذلك مثل الشركات والأوحاد فضيط الناس ولهذا يصح أن نقول للشخص النائم والساهي أو المغمى عليه إنه أهل ميوب أي أن دمته صالحة لأن يتعلق بها كثيراً وعلينا الآن أهلي في اللي هي صراحية الإنسان في صدور الأسعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعا وشرطه الأساس التمييز فإذا كان الإنسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وأسعاله في الجملة ماشي فدلوقتي ما هو الكلام ده قالوا اللي في حاجة معها أهلية وجود وفي حاجة مع ايه أهلية, أهلية وجود دي اللي هي صراحية الإنسان اللي يبقى فيه حقوق له وحقوق عليه فطرم الإنسان صالح لأن تثبت له الحقوق وتجد عليه المجدات فبمجرد سبوت هذا يبقى هو كده ايه عنده أهلية وجود فقالوا منذ بداية الحياة يبقى في أهلية الوجوب ولكن أهلية الوجوب تبقى ناقصة مش عند كمان بداية الحياة لا ده هو جنين في بطن أمه عند يعني إما الروح تطلع يعني إما الروح أزل فيه الروح فعند من أول النفخ في الروح في أهلية وجوب ولكن هذه أهلية الوجوب ناقصة فله حقوق وليس عليه واجبات صح؟ فا حقوق اللي ما ساشي يعني هو له ذهان صح فعند بعض العلماء اللي هي اللي هو يعني جات في الروح نفخ الروح يعني بيبدأ من خلال لو في وصية أو في وقف او في ميراث بتحسب يعني كف له ماشي بس طبعاً لا تكتب له إلا بعد أن يورد يعني، بس ياب تكتب له بمجرد من الوصية تتقال وهو عمله فوق الثلاثة أربعة 14. تفهم معنا فدي كلها أهلية وجوب اللي هو له وحقوق فأهلية وجوب دي إيه إن الإنسان صالح لو الحقوق المشروع له وإيه, وإيه وعليه فإن لسه جنين في باطن المؤمنين او اتولد دع ليه حقوق وان كان ليس عليه وزداد فدي اهلية الوجوب عنده إيه؟ علينا قصر ولكن عنده فيه اهلية الوجوب عليها لهو يعني ليه اهلية الوجوب اصموا معا فديه ليه بقى وهي ملازمة للانسان منذ بداية حياته وعند إيه؟ بعض الرلماء منذ ان يمتق فيه الروح يعني ماشي من معظم وشرط ثبوتها للإنسان الحياة هي من أول ما بجفف يروح بس بتبتدي تتثبت ليه من أول الإيه الحياة وقد يقلق عليها الفقهاء الزمة يبقى الزمة دي يقول لك ايه مراية الزمة الظلمة الزمة ايه هذه الوجود ماشي الظلمة الزمة وصف شرعي مقدر يصير بين إنسان أهلا لما يجب له وعليه ناشئ؟ وكما يكون الإنسان دمّة صارحة لتعليق الحقوق والأجليات بها، تكون للشخص الاعتباري دمّة كذلك مثل الشركات والأوقاف وبيت المال. يعني لو جي واحد مثلاً وقف على أشخاص بأوصاف معلومة، ناشئ؟ فلا كذا برضو إيه بتألي دمّة؟ لي حقوق يعني؟ اللي بوصف ده شخص الاعتدال إذا لازم بوصف المعلومة نشوف، وبهذا صح أن نقول للشخص النائم أو الساهي عليه إنه أهل الواجب يعني أهل أي أن ذمته صالحة لأن يتعلق به التكليف يعني إذن مبتاعه صالحة اللي هو يتعلق به التكليف هي له حقوق وعليه واجب، سمعنا إيه؟ أهلية الواجب قي أهلية الأداء أهلية الأداء صراحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا يعني هو يكدي يصدر عنه افعال ويصدر عنه ايه اقوال الشرع هيعتد بهذه الافعال والاقوال فلو في العبادات هتفح في المعاملات هتفح ماشي ولذلك أهلية الأداء لا تبدأش من الحياة عشان لو الصبي غير المميز دوت الشرع ما بيعتبرش هفعله أقواله ولا من جهة الاسف والوجوب يعني وجوب التحريم ولا من جهة كذلك الأداء بمعنى ما صحة الجوعة أو كذا أو كذا فأهلية الأداء بتبدأ من إيه؟ من سن التمييز فمن سن التمييز لتصح منه العبادة الصلاة مثلا ومن سن التمييز يجوز له بعض المعاملات هنقولها من شواله طيب وشرطها الأساس التمييز يبقى أهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أكواني وأفعادي وتترصد على أقواله وأفعاله دي الأثار الشرعية بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتداً به شرع وإذا أدى عباده كان آداؤه معتضراً ماشي؟ وإذا جان مثلاً غيره بجناية يبقى في حساب عليه فدي أهلية لأداء فهذه أهلية لأداء يبقى مين يجب أن يقول لي في الوقت الفرق بين أهلية الوجوب و أهلية الأداء طيب اللي هو يعني يبقى اللي عليه اه صلاحيته اللي له حقوق وعليه ايه وادي ذات من ايه لزيغل. من الحياة او, أو من الانفخ في الروح اللي هي على قول الخالق طيب اهليه الاداء اللي هي صلاحيه الانسان ايه الاقوال والافعال او بعض هو من ايه من ثاني مم. ثاني فلو احنا السنة الإنسان لأضرار في حياته. فأول دور هنقول دور الجنين في بطن أم. ناشي دور الجنين في؟ لا مش موجود في الكتاب دور الجنين في؟ في بطن أم. أهلية الزوجة هنا في أهلية زوج أو فيها أهلية زوج بداية أهلية زوج. ناشي؟ على كثير من العلماء ولكن أهلية الزوجة ناقصة. بها بمجرد نفخ الروح فيه صار صالحا للوجوب له لا عليه فهو صالح دلوقتي اللي تجب له حقوق ولا تجب عليه ايه حاجه يظهر له بعض انيه الوجود فتثبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبول فانا قالوا الايه الذليل مش هتقال الذليل البطن امه ونفخ فيه الروح ده لا تثبت له وبعدين حتى الجنين عموما بتثبت له الحقوق اللي هي التي لا يحتاج ثبوتها إلى ايه الى قبول مش محتاجين ان هو يقبل تمام ماشي زي ايه زي الميراث وزي الوقف وزي الاستحقاق في الايه في الوقف لو لو ايه لو مثلا على الناس دي حاجه مثلا القرايب فلان ليهم وقف ده. ماشي أهلية الرجل بعد تثبت له إيه بشرط أن يولد حياً أما لو ما ترش حياً خاص أما طبعا أهلية الو... ال فلو وجود لها لهذا الإنسان فهنبني عليها إيه طبعاً بعضهم أقل من الحياة وبعضهم أقل من الإنسان هندن عليها إيه من أنا مثلاً لو صرت اللي أنا واحد جيت هل أنا واقف أنا واق واقف البيدة مثلاً لأهل فلان فلو الجنين ده موجود على القول اللي هيقول الايه الجنين داخل في ضمن هنذري اليوب وده الراجل يعني هيبقى الوقت ده على الاهل ومنهم الجنين فالجنين ايه هي هيعتبر له نصيب لو قال مثلا ان ال1000 جنيه دي على اهل فلان بالتساوي في فيبقى الجنين هما لو خمسه والجنين رقم سته يبقى هتتقسم على سته مش هتتقسم على خمسه اما لو كان لسه ما اتولتش وهو حامل منطق هو حق يعني منطق حامل فايه فهو مانوش حاجة والوقفة هي كده خلاص هو مش بايه حاجة هو بقى تابع لمنطق ومانوش مش حاجة فان منه ووقفة فايه فديه اهلقته ايه يبقى اول حاجة بدور الجنين في بطنقه ده اول دور طيب ثاني دور لو هو دور الانفصال هو, هو كلام الشيخ هنا يثبت الم... هو حسب ما نفهم هو على حسب ما هو كلام من الشيخ هنا يثبت له على حسب ما نفهم هو هو كلام ما هو كلام الشيخ هنا هو كلام ما هو ايه الشيخ هنا هو كلام ما هو كلام الشيخ هنا هو تشتبت له حاجه إلا من قوله اتحيانه يبقى ايه لازمت ان احنا نقول الجنيه من قوله الحياة فانا بديت لك مثال بالوقف ان انا لو واحد واقف وقف وقال هذا الوقف في فلان كلان فكده الجنيه ده ايه اما لو انت قلت اهلت رجوب بالحياة مش بالجنيه فانا لوش فهنت الفرق فأنا عشان كده ما بالمثال ده عشان أنا لك الفرق عشان انت ممكن تقول طب ايه المثم تم... يعني إيه الخلاص لفظي ممكن تظن الخلاف لفظي لان أقول لك الجارين أو لك من اول الحياة لو صلاط لفظي فبقول لك الخلاص مش لفظي ينبني عليه ايه مثل هذا المثال مسألة باقية تم لفظي؟ لا والله موارد نات، موارد تانية كل شنو نصيبه؟ آه على قول يعني في فيه خلافة لأ بس على قابل لأن انا درست عنه موجود هنا في أصول اللي هو بآه من مراس الناس ماشي طيب يبقى تاني حاجة دور الانفصال الى التمييز يعني اول ما يتولد لغايته ايه ما يميز ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي طيب واما عليه بقى هل عليه حاجة اللو من اول ما يزولد بغاية سن الكامير فقالوا يوجد تفصيل من ناحية ما عليه فما هو من حقوق الله كالعبادات فلا يجب عليه شيء ولا يشرح له شيء ولو أداها لا تصح منه اما ما كان من حقوق العبادات فما كان من حقوق مالية قضمان مثلا فلا فتجب على الصبي غير المميز بس مين اللي بيصحة ولي وما كان من حقوق العباد عقوبة كالقصاص مثلا نصر دلوقات الواحد او ايه او اطع عين واحد يعني او اصدل واحد او كذا او كذا فلا تجب عليه شيء ولا على وليه شيء عشان وليه من الزمد إلا لو كان وليه هو اللي تسبب في جانس ماشي إلا لو كان وليه هو اللي تسبب في جانس يعني لو قال له اقتل رحمة الدينة سادة وقال له اضرب مثلا فالوليه هو اللي 좋은 هوا اللي نستعر أما لو وليه هو يلطب في الزمد لشان وليه من ناحية العقوبة يعني ليش هنعقبه ولا نعاقب وليه لكن ملاحة الضمان عليه ضمان ثبت أما أهليه في الأداء فمن عجلة ليه عشان أن أهلية الأداء مبنية على التمييز بالعقص ولذلك لا يترتب على أقواله وتصرفاته أي أثر شرعي، فعقوده كلها بطلة نفهم معنا دطف لغير الإيه غير الممين طبعا لا يترتب على عقوده وأقواله وأقوال وتصرفاته أثر شارع فإن ليه هي أهلية الأداء أهلية الأداء هي اللي احنا نعتبر أقواله وتصرفاته نفهم معنا فصلاح قلنا لأهلية الأداء مش موجودة للأي منها طيب ثالث بقى دور اللي هو دور التمييز إلى البنور التمييز لليه؟ البنور فذا تثبت له أهلية الوجوب كاملة أهلية الوجوب بقى كاملة سواء في الحداث اللي ليه أو الحداث اللي إليه؟ اللي عليه أما أهلية الأداء فتثبت بيتبي لي بقى، ولكن تزبط إيه ناقصة؟ لي تزبط ناقصة؟ لأن نقصان عقله. ماشين نقصان على هذا النقصان صحة الأداء، صحة الأداء في العبادات للواجب. يعني لا, تجب عليه اللي هو إيه لا يجب عليه لو لا يجب عليه لو يطلع العبادات، ولكن تصحح منه ليه؟ العبادة ويسب إيه عليها زي ما أنت عارفين اللي, اللي بيصلي أو بيصوم أو, أو كذا. وهو مميز ولكن لم يذ لو ترك الواجبات لا يثم ولكن لو فعل الايه لو فعلها حساب عليها صح ده طيب طيب اما التصرفات الماليه ففيها تفصيل هي ايه تفصيل فمنها تصرفات نافعة نافعا محظم ماشي من التصرفات تصرفات نفع نفع إيه محت نفع نفع محتل للصغير زي إيه زي قبول الهدية محت أو قبول الصدقة أو قبول الوصية فدي تصح دون توقف على إجازة الولي أو الإيه أو الوصي يعني مش محتاجين لإجازة الولي أو الإيه الوصي يبدأوا النوع من التصرفات الماليه طب النوع الثاني تصرفات ضرر الصغير ضرر محض ماشي من ناحية الدنيا يعني وهي التي يترتب عليها خروج شيء من ملك من ملكي دون مقابل يعني في شيء يخرج من ملكه دون ايه مقابل زي الايه زي الهبه والوقف مثلا يعني هو هيا يعني هو قال انا هو واحد يضحس عليه وقال له ايه رأيك ما تبديه بتاعي الهدية رحمل دياله هدية حتى لو اللي بضحس عليه ده تغير يعني تقص الهنسي يطلح بطها يبتقي المثال دي عندنا في المدرقة يعني ايه من عليها احكام كتير يطلح بطها لتلاقي ايه انا عايزة ايه عايزة السنواتي ده مثلا او كذا ده او اللعبة دي ناشي فهي تبتهالها دي ما ايه لا ما أتفرش. ما كفش ما رجعوا الا لو انا عايز لو انا مثلا عايز اخدها اوليه الامر عايز ياخدها دي الحق ان مش مميز اما لو مميز مسألة تانية مساله ثانيه اه لا قصدي في المميز بقى هنقول دلوقتي يعني قصدي لو هامه مش مميزة ما بتنفعش لو مميزه بقى مسألة تانية اللي احنا بنفكرها دلوقتي فهي لو ذهبت لا نرجع للهند نرجع لايه للهند فاهمين فالثالث حاجة التصرف... التصرفات المترددة بين النافع والضرد كون بجزء الوليه الولي. ولا حتى بجزء الوليه آه, الولي اه اه اه, آه في الحالة دي هيبقى الوليه هو اللي اهدف شماس دي بس لو هي فلوس الولي اما لو هي فلوس البنت ما ينفعش الولي يغيث يعني لا, يعني لا صح لوالي الوالي يصرد اللي دي فلوس البنت مش فلوس الوالد يعني افدوا عيدة مش عبوها واليدة وصية يعني يعني هي اولاد باباهم وماتها توفي ومت يعني توقف وماتهم وايه وواحد جاي بيكفلها فمن فلوسها ما ينفعش يدي هدية الواحد عشان مش حق هو يفضل يحافظ لها على المال لغاية ايه لغاية ما تكبر ويمكن ينفق منه فيما فيه مصلحة لها مصلحة دنيوية مش مصلحة دنيا ودينية طبعا طيب ثالث حاجة التصرفات المترددة بين النفع والضرر زي البيع والإجارة وشائر المعوضات المالية يعني ايه؟ فيها ربح وغفرة ماشي؟ فتكون موقوفة على اجازة الولي يعني لو صدي مميز تفتبعا يحدث ايه لا بد. مع الشرق واشترا تكون موقوفة على اجازة الايه يبقى لو الاب والام موافقين مثلا او الولي يعني يبقى يبقى يبقى وشرعا الولي لازم ينظر الى مصلحة الايه الصدي المميزة لو هو فلوس الصدي المميز مش فلوس الولي، فهمت معنا؟ ما الموضوع إن ال ال النقطة الذهبية وال. أم. لو هو الولي واحد. لأ ما يمشي ح. خلي بالك الولي هنا في الحالة دي دي فلوس الصدي مش فلوس الولي يعني مش أبو وأم عشان أبو وأم دي فلوس الأب والأم. أنا بتكلم على فلوس الإيه؟ الصدي والصدي الذهبية الحد. ما فيش حق للولي اللي هو في الحاجات اللي هي دولار محضة على الصبي، فهموا زين؟ طيب ثالث أي بداية ثالثة اللي هو دور التمييز إلى الفاضي. ما هو ثلاثة؟ ثلاثة أخوة. يأمة الجنين من أول ما يقول القول الثاني من أول ما ينفق فيه الروح، القول الثالث من الحياة. كانوا بيعملوا كده اللي كانت رساله ان في دول جوج عشان حاجه دي في عشان كل لا لما سئلت تخيره عشان وأرضه فيها خلاص حتى دي فيها خلاف هي فيها حديث بس أهلية الوجود عموما على حسب بعض سلاسل المسألة لأنهم ان التلات أفراد اللي هو بعاجنين خلاص يا الروح يا الحياة نسي دي بقى هنرجع فيها ولكن لو لو هندركز عليها من ناحية الأصول هنشوف هل الشرع اثبت له حقوق يعني هل في نصوص الشرع تثبت له حقوق من يعني هل هل الجنين اللي ندخل ما تنفخ فيه الروح الشرع اثبت له حقوق ولا لأ اثبت له حقوق يبقى الحاجات اللي اثبتها ليه الشرع عن الجنين سماضي ثاني الا ثاني دور ما بعد البلوغ بقى هو ايه تثبت له طبعا أهلية وجود كاملة وأهلية أداء كذلك كاملة فتصرح منه العبادات كلها والعقود وتصرفات كلها دون توقف على إجازة أحد إلا لو كان هو بلغ ولسه ما بلغش الرجل يعني لبسة تفين فيبقى في إيه في حالات معينها في كل معنى ولكن الأصل اللي هو بلغ وإنسان طبيعي مش تفين يب أخذت أهلية أداء كاملة وطبعاً أهلية ماشي دي دي حالات الإنسان كده في مسألة أهلية الجواز وأهلية العيلة له. ايوه ما هو على الكلام ما هو ما يرأى هديك أداء هديك يجيب كاميرا بمعنى ايه؟ بمعنى انه هو له حقوق عليه وديبات هتوطة برجع عليه هقول لك لو هو مثلا نفسرد يعني هو اتولد وعنده سنة ماشي راح واخد حاجة وكسرها فعليه ضمانهم عليه ضمانهم بس من البيض من الوليد طب افرد لو الوليدة مش ابو ام وصي يعني يعني ما احد يدفل صدي يجوز له نوع من الفروس الصديه من الفروس هو يعني يجوز عشان يجوز له عشان الصديه هو اللي ايه اصلا فاهم فبتبقى اهلته ديوب كامله اه هم بيقولوا كده فعا بس انا فصلت لكم اللي في بعض الاستثناءات زي قلنا العقوبات مثلا ميبقاش عليه ما, بي... ما بتحاسبش عليه اما الضمان بتحسب عليه مفهوم معانا ولا لا طيب نقرا بقى كتير انا حبيت اقول لكم الكلام ده من اطول الكب عشان تفهموا الكلام ده تمام الاهليه ونقصانها كل من اهليه الوجوب واهليه الاداء قد تكون ناقصه او كامله فاهليه الوجوب الناقصة تثبت لذنيني في بطن ام تثبت للايه لذنينه في بطن لانه تثبت له حقوق ولا تترتب عليه واجبات يبقى اهليه الوجوب بس ايه ناقص ولكن تلك الحقوق لابد لثبوتها من ولادته حي فإن ولد ميتا لم يثبت له حق الارث والوصية ونحوهما او نحوها يعني مش هيبقى ليه حقوق اصلا هو ايه ولد ميت واهليه الو... معايا كده ولا على... احنا قلنا الكلام ده ماشي اتفضل يعني لا توضع لا يوضع كذا ايه لما حد ما يولد ولا يوضع على يعني حاجة من اثنين يا مش هتوزع إلا من ولد يع يتوزع كله له حقه ولكن لو الناس اللي هو مات فحق التعود هاي يتوزع على باخر ضرر وحقيقة الوجوب الكاملة تثبت للإنسان منذ ولادته إلى وفاته بعهية الوجوب الأهل الكاملة نشيت تثبت الإنسان منذ ولادته إلى وفاته ولا تفارقه بسبب الصبر أو الجنون أو نحو ذلك بسبب الصبر مفهومة سبحان <تصفيق> الله طب بسبب الجنون مش تفارقه لي عشان المجنون عليه ايه له حقوق يعني لو واحد مثلا اتلف حاجة بتاعته او واحد عمل عمله حاجة أو كده هو له حقه وكذلك عليه واجبات اللي هي الايه اللي هي علاقة بالايه بالتصرفات بالضمان اللي هي علاقة بالايه فلو اتلف شيء يضمن مفهوم معنا طيب فليول ايه فأهلية الوجوب الكاملة تثبت للإنسان منذ ولادته إلى وفاته ولا تفارقه بكاذب الصبا أو الجنون أو نحو ذلك هنا بالكلم عن أهلية الوجوب مش أهلية الأداء ولكنه إذا لم يبلغ سن التمييز أو بلغ ولكنه مجنون فلا ينضم إلى هذه الأهلية أهلية الأداء ماشي فاهمين طبعا فمتحدشان. فما عليه من واجبات يقوم وليه بأدائها من ماله الحالة العليلة هي واجبات لو كان مجنون أو صبي يقوم وليه بأداية من ماله فيخرج عنه ما يجب عليه من نفقة أو ذكاة أو ضمان متلف من ماله ماشي يبقى الصبي والمجنون حتى لو مع هم معهم فدوس أكثر من المصاب بيذكه بس اللي والذكه عنهم من مال الصبي أو المجنون لأن هذا حق الفقيلة وأما أهلية الأداء الناقص. فتصبّط الإنسان منذ بلوغه سمن التمييز إلى البلوغ. ولو الولد ما بس لو الصبي عرف كده بعد ما بلغ يبغى ويلك، يجب, يجب عليه ويلك. أهه. وأما أهلية الأداء الناقص. فيتثبت للإنسان منذ بلوغه سن التمييذي يبقى الأهلية الأداء بتثبت من بداية ولا تثبت من بلوغه الكميل ولكن ما تبقى أناقص إلى البلوغ ماشي؟ تبقى أناقصة يعني ولا تثبت للمجنون الذي لا يعقص ما تثبتش للمجنون إيه؟ لا لا ولكنها تثبت ومن بيه تخلف عقلي الشخص اللي هو ومن تخلف عقلي دوت بيسموه في الايه في الفقه معتوه لو عنده اختلال في في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلف الكلام فاسد الايه فاسد التبديع دوت هنفصل فيه شعبه. ان شاء الله صراحه من كان عن علوم الموضوع هنغذي هتعرفوا اللي هو ليه أهلية وجود ولكن اهليه الاداء بالنسبه ناقصه مش زي المجنون مطلقا ولا زي الإنسان الطبيعي في حرف في النصين. أهلية الأداء ها آه تثبت بس بتبقى هقول لك هقول لك التفسير إن شاء الله الظرف بتبقى أحيانًا ناقصة يعني هقول لك التفسير إن شاء الله شاء الله وهذا النوع من الأهلية اللي هي أهلية الأداء يترتب عليها صحة ما يفعله من حصل من حصل من, من إيه من حصلت له من العبادات ففح إسلام الصدي وصلاته وحجه وصيامه نحو ذلك ولكن لا يكون زمن بأدائها إلا على جهة التأديل والتنميم يعني بغيه مش منزم وأما حقوق العباد فتصرفات الطفل التي ترتب،, التي ترتب له حقوقا وترتب عليه واجبات على أطفاله التصرفات النافعة نفعا محض، اي التي لا ضرر فيها كقبول الهبة والصدقة فهذه تنفذ وقصح احنا قلناها فين دي صدور التميز الى البلوغ. ماشي؟ كان حاجة التصرفات الضر ضررا محضن مثل الطلاق والعبق والهبة والضمان وهذه لا تصح من الصبيل المميز ولو اجازها الولي لان الولي إيه؟ لا يملكها كما احنا قلناها ثالث تصرفات الدائرة بين النفر الضرب مثل البيع والإجارة والمكاح وهذه الموقوفة على إجازة الولي أجازها صحة وإلا لا ولكن شرعا الولي مأمور بأن هو يفعل الأصلح للصريح لو كانت الفلوس دي مال للصريح ماشي وأما أهلية بجوب الكاملة فتثبت الإنسان بالضيوب والعقل نجم؟ وفي التصرفات المالية كده أهلية ايه أداء بقى اشترط لها الرشد أيضا. يعني إن طبعا هو هو إيه مفروض ما يقولش أمة مثله جمل كاملة مفروض يرو أمة أهلية والاداء الكاملة فتثبت للإنسان بالبلاغة العقل. وفي التصرفات المالية اشترط لها الرشد أيضا. يعني مفروض كأنك إيه أهلية الأداء مش هنيس مني. صحيح من بدري. ولما كان التكليف عند الجمهور العلماء والصفاب بأمر أو نهين ذكروا من الموانع كل ما يمنع توجّه الخطاب عقلا أو شرعا يعني لما كانت التكليف عند الجمهور العلماء والصفاب بأمر أو نهين ذكروا بقى موانع. الموانع دي بتمنع توجّه الخطاب من جهة الشرع أو من جهة العقل. الموانع دي بقى نفخة. أهم هذه موانع الجميل أول حاجة اللي الجنون طيب احنا قلنا الجنون لو واحد مجنون له اهليه ذوق ولا مالوش لا. لا ليه اهليه ذوق ولا مالوش مالوش ماشي ففيها الايه طيب طيب الجنون ايه هو ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف وشرط توجيه الخطاب للمخاطب يعني العقل ده مناط التكليف والعقل ده شرط توجيه الخطاب المخاطب فيختلف العلماء في بان الجنون يمنع التكليف في الجمله والدليل قول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه فذكر منهم المجنون حتى يفيق قبلها في الجمله عشان ايه هيبقى أي في بعض الأشياء زي الايه الضمانات وكده هو ليه يعني <تكليف> هو مش أرض التكليف اللي هو بمعنى الاسم هو يعني لو لو هو ألف الجملة وفاق وأرضه معناها يعني هيبقى التكليف بمعنى إنه ما, ما هو فيه خرسة تمام؟ طيب ألف الجملة أما لو كان ألف الجملة طيب كيف يتبقى ألف الجملة يبقى أرض التكليف اللي يتبطى غريفها وضع أفضل سمت؟ وأما الأحكام التي تثبت للمجنون فهي تختلف باختراف متعلق متعلق متعلقها يعني ما تتعلق به يعني على النحو التالي أحكام أقواله وأحكام أفعاله وأحكام تركه فأما أقواله فهي لغ لا يؤاخذ عليها ولا يترتب عليها حكم شرعي لا في الدنيا ولا في الآخرة فلو قذف أو باع أو اشترى فلا أثر لشيء من ذلك وهو محل وثاق يعني في اتفاق عليه يعني. ماشي في بأقواله لا يؤخذ إيه عليها يعني إن فأس واحد يبيع للمجمون أو اشتريه يقول بنا ما بيعطره اشتريه لو مجنون لا كانت عبادات فهي لغو لا أثر له وإن كان فيها ضرر بالغير فهو لا يؤخذ عليها في الآخر وأما في الدنيا يبقى أول حاجة أما فإذا كانت عبادت فإن أقل أثر طب حاجة يبقى لو أفعله بقى كان فيها ضرر بالغير فهو لا يؤخذ عليها في الآخرة وأما في الدنيا فعليه ضمانها إن فرتب عليها ضمان فلو أتلف مالا أو قتل قتيلا فلا اسم عليه ولا قصاص ولكن الضمان يثبت في ماله أو على عاقلته لأن الضمانة ليس مشروفاً بالإيه؟ بالتكليف ماشي؟ العقلة العقلة اللي هي القبيلة يعني ماشي؟ فالحاجات اللي زي كده كانت بتتعملها القبيلة زي قتل خطأ قتل خطأ يجب على على العقلة فاللي قتل قتل خطأ مش هو اللي بإيه؟ مش هو اللي بيبقى عن فنوس الله؟ لا القبيلة كلها مستفى طيب. وأما اتركه لو ترك حاجات فإنه لا يؤاخذ عليه فيما يتعلق بحقوق الله فلا يطلب منه القضاء يعني قضاء العبادات لو أفاق من جنونه نشي يطلب ذلك هو مجنون وبعدين أفاق من جنونه ما يطلبش منه القضاء إلا إذا كانت العبادة لم يذهب وقتها يعني هو مثلا فاء قبل المغرب في حال جعلين إيه؟ عين عصر وهذا ماذا بجنوب وذهب أبو حنيفة وأبو يوتف إلى أنه لو أثاقت في آخر يوم لذمه لزم... قضاء صلوات ذلك اليوم قصوة مرمعين ماذا؟ وذهب محمد بن الحسن إلى أنه إذا مرت عليه الصلاة الثالثة فلم يثق سقط عنه صلوات اليوم السابق وإلا قضاها هو ألعب الثالثة ليه؟ عشان ممكن مش اليوم ممكن يبقى مثلا وابتدعنا بإيه؟ من فضل فضل الاول نفسها ايه أوكي؟ ما كان في ضمان؟ حتى لا ماي... حتى يثيق لا ما هو لو اشاق بقى مش مجنون كان هو يعني لما و... يعني... لا ما هو على قول الجمهور كانت... هو كل دي لما كل دي مش في هو كلة فيه فيه؟ فعلا في في كل دي فين؟ عندناها عشان كده ما بي ما إلا لو لم يخرق فان فوكلفني بيه عشان هو دلوقتي شيء وهو قبل المغرب ففق العصر هو دلوقتي مكلف بايه بالعصر تمام دي ثاني جمهور ولا لا الكلام ممكن يبقى كلام صح لو عند الحنفية ماشي طيب يبقى ايه ده اول حاجة اللي هو المجنون طيب قال لك الايه المجنون الجنون ده من ادباب الايه الحج فقه فقه ان شاء الله تاخده في الفقه يعني فقه المعاملات ودا بيقول لي في حاجه اسمها باب الحج ماشي فالحج بسرعا هو المنع من التصرفات يعني طبعا الحج ده ليه حاجات يعني بس ان هو ايه ان انت القاضي بيقضي يعني اللي هو ممنوع من التصرفات القوليه بمعنى ان هي لا تعقد ولا تنفس اما الفعليه فاتعاقد وايه؟ فاتعاقد وبيبقى ان يعني هو محظور وبيبقى في واحد هو المسؤول عنه ده معنى الايه يا طيب يبقى ما لا يقصد باقواله ولكن أفعاله لو فعل ما فيه ضرر الناس يبقى ايه؟ يبقى الضمان طب العته بقى هو المعتوم يعني قال المعتوم أو العته اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التقدير ماشي وهو نوعين اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التقدير هو النوع او النوع عته لا يبقى معه إدراك ولا تمييز فيكون عين زي زي مرنون ضبط. أحتامه بتأخذ أحتام العين المجنون هو مزي المجنون خاص، ولكن هو ألم منه شوية. بس في الآخر اللي هم أهل الواقع بيقولوا اللي ده ما عم حتى تمييز. يعني هو حكمه زي حكم الصبي غير المميز. يعني الشخص ده معنوا بهذا وكبره كذا على بالضبط كانه صبي غير مميز. بتصرف تصرفات صبي غير مميز. ماشي؟ أمس، طيب ثاني واحد يبقى ته يبقى معه أو يبقى معه إدراك وتمييز ولكن ليس كإدراك العقلاء. سيجي أهل الواقع يقولوا اللي ده بعد قاضي تميز زي تميز الصدي مميز فبيأخذ أحكام الصدي مميز فتثبت له. اهلية اداء ناقصها ماشيب طب ايه واحد في خلل في عقله او يعني ايه مرضه نفس مهلا بس اهل الواقع بايه أهل, الـ أهل, الـ أهل, الـ اهل الواقع يعني بيقول ان هو زي ايه اعلى من الطبيب المجيز يعني زي الجادر بس اقل درجات البلوغ عقلا يعني ليس مكتفي فيسموه السقيم السقيم مكلف بالغ ليه احكام البالغين ولكن في بعض الاشياء الشرع ايه للتسميها زي مساله الزواج زي مسألة اللي احنا ما ندلوش المال دلوقتي يعني بعض الحاجات كده ماشي ويتم لو يعني يجب عليه الصلاة وييئس لو ما صلىش على عكس المعتول اللي هو ده الطبع المميز هياخد احكام الطبع المميز بمعنى لو ما صلىش ما يئسش مفهوم معانا طيب ثاني شيء اللي هو الايه ثاني عارض من العوارض او الموانع يعني الايه النسيان اتفضل هو ده اللي ايه لا بصراحة انا يعني دي ايه انا في تفكير الواقع ضعيف في الحته دي الواقع ممكن تقول تفضل لي هو يعني انت زي عمرو يعني احباء دي لو كنت لو درجات منهم الداين خالص وش منهم اللي ما يعني يعني هياخد بقى احكام الثلاثه يعني اللي مضروني ولا عاقوني ولا سكت انت بقى ايه بص تبعك قواعد وبناقص الفرق الواقع بتسمي الواقع بتطبق القواعد على الواقع طيب النسيان هو هنا جعل النسيان من الموانع وده مش دقيق مش, مش دقيق شويه هو هو الادق من كلمة الموانع عوارض الاهليه ماشي لو احنا الجنون عمال لكن النسيان مش مال النسيان ده عارض من عوارض الاهلام ليه عشان النسيان ما ما يعني ايه الناس ده ليه عليه وجود ليه دي تلاته ولكن النسيان ده وقت النسيان والنوم برضو وقت حصل وقت عارض من عوارض اللي في الوقت ده بس ينفك عنه الاسم و ينفك عنه بعض الاشياء ولكن هو اصلا مكلف عليه فعشان كده الاصاحري هنسميه عارض و هنسموهش منه طيب وهو ذهول القلب عن الشيء مع صدق العلم به. يعني كنت عارفه قبل كده بس ايه وقت زهل زهلت عنه نفيك والنسيان عذر يمنع, يمنع المؤاخذة الأخروية بقوله صلى الله الله وضع مؤنات الخطأ والنسيان وأما أسعال الناس وأقواله وأما أسعال الناس وأقواله وتركه فيلغ لا يعتد بها فلا ترتب عليها ثواظ ولا عقاب ماشي الكلام ولكن إذا فعل دي بقى الفجي ماشي, ماشي, ماشي أما إذا فعل نضط للعبادة فقال بعض العلماء لا تبطل عبادته، فقال بعضهم تبطل لأن القصصات أسباب للبطلان، للبطلان فلا يشترط لها التفليق، فلا يشترط لها التفليق لأنها من أحكام الوضع وقال الحنفية بالتفريق لأن العبادة التي هيئتها تذكر به قصصات، والعبادة التي ليس لها هيئة خاصة تذكر المتلد بها قصصاً. فالأولى لا يُعبر بالنسيان فيها والثانية يعذر فيها بالنسيان كما أنه إذا فعل ما يضر بالآخرين ناسيا ترتب عليه الضمان لإهماله فأما المؤاخدة الأخروية فهي صاقطة عنه فأما الحد والتعذير فيسقطاني عنه إذا قام على دعوة فالنسيان دليل أو خريمة ولا يكثر مجرد دعوة ناسيا طيب هنا عندنا إيه عندنا اشياء اول احده افعاله اقواله ترطب دي لغو لا يعتد بها ولا, ولا يترطب عليها فهو ولا يعتد ولكن لو هو بقى فعل العبادة وفعل ما يدفلوا العبادة دناسيا فدي سائه خلاف الخلاف بقى انا كنا احنا اكتلمنا عنه وبكده انت فاترين اللي هو بعضهم بقى اللي هي لازم يريد وبعضهم قال لا اخلاص طب الخلاف دقنا عليه نبع على الحديث الحديث بين لنا وضع عن الناس الخطأ ولا مين فالعلماء اختلف هل الحديث هنا المقصود بيه وضع عن امتي الاسم فقط الاسم المؤخذ فقط ولا وضع عن امتي بمعنى الاسم وكذلك الايه العمل فده خلاف بين العلماء كبير بني عليه خلافات مسائل كبيرة زي المسألة دي بقى اللي هو ايه اللي هو لو عمل العبادة ناتي فالقاله اللي هو مرفوع للإسم بس ألغزني ألغزني أما اللي قاله من الحديث اللي هو مرفوع للإسم والعمل في باله خلاص هو ايه هو فعل ماشي طيب الحنفية فرقوا فرقوا ليه قال لك لقينا اللي في الصيام الشرع ايه الشرع سهل مع الناس في الصيام فلو نسي وكان او شرد ايه عادي يكمل صوم صح ولقوا اللي في الصلاة بالادلة بتاعتهم لقوا اللي ايه اللي لو نسي نفي مبطل من مبطلات الصلاة يقل اللي ايه في الصلاة فقالوا طب عايزين ضابط البطلمة الفرق ما بين ايه الصوم والصلاة فقال لو كانت العبادة هيئتها تذكر بها فالصلاة ففي الحالة بايه يبقى لو فعها نسيان فطل فطل, فطل فطل فطل والعبادة لو هيئتها ما متذكرش بيها زي الصوم فرفعها نسيان ايه ففح ايه نفق الشام وقالوا زي إيه زي بالظبط اللي الشرع في بعض الأشياء التي تضر بالآخرين لو فعلها الشخص نفياً يتلطّل عليها ضمان لإهماله صح؟ فالنفياً ده هو من رحمت ربنا بينا اللي احنا معفواً عننا فيه أبشر بخيرين عليه ولكن ممكن يتلطّل عليه إيه ضمان أو كلفة معينة مبنية على ايه الإلمسيان ده في نوع إهمال بس مرحة أطلال لو عفت عنه ولو كان هذا النوع خليل زي الخطأ ماذا؟ الخطأ في نوع إهمال ولو كان هذا النوع خليل فده رأيه لإيه اللي كل الإلمسيان في نوع إهمال؟ لا لا نقول كده بس يعني إيه, إيه لان هو بيقول كده عشان الحبيب يرفع عن النيات الخاطئه نيشان فده على خاصه بالام فلو هو يعني مش كده خالص كان ما كانش يعني كان هو بيرفع عن الام كلها عشان يعني ده يعني في نوع من سمو سهل ذا الامور كله ما كانش مرفوع ولا النسيان اللي هو مبني على الاهمال مش عن انا ما اعرفش .فما فيها نسيان مثلاً فقط هذا بس إذا إحنا رأصنا من ناحية الواقع لا لا مش كل النسيان بدنا على إهمني في نسيان بدنا على إهمني ناحية الواقع إحنا بقى نبي نشوفه وفي نسيان بس من الشخص يعني ما راض عن ثم ما وأما المؤاخضة الأخرى وهي فيا صقناهم طب واما دي أو دي رقصة نبى لا ايه العبادة لو فعلها وفعل المفصل مثله. فالمفصل اللي بعد كده الحد والتعذير. فيسقطان عنه إذا قام على دعوة مسيحي لذيلا أو قريب. بس طبعا لا يبتسم بمجرد الليه دعوة مسيح. لازم يثبت يعني في الدليل أو قريب. فيش كريه في مسيح؟ في الساتين. لبعنا لذي. على قدر طيب ناخذ الذهن ان شاء الله الذهن هو انعدام العلم عمن يتصور منه العلم يبقى الذهن انعدام العلم عمل ايه يتصور منه العلم ومن حيث كونه عذرا دافعا التكليف على انواع اربعه رجو بالله جل وعلا انكار وجوده او قدراته ونحوه من صفاته الثالثه النصوص القطعيه ومعجز لهم العبادة في هذا لا يعذر به الإنسان بعد علمه برسال الرسل إلى الخلق، وذلك لقوله تعالى وما كنا معدلين حتى نبعث رسولا، فمنفهمه أنه بعد بعث الرسل سيعذب العصاة والكفر، أو سيعذب العصاة والكفر، ورقم تعالى قل إن بيكم الأفكارين أعمالا لبينا ظل تعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم نحسون صنعا فولائك الذين كفروا بايات ربه ولقائه فحبط اعمالهم فلانقيم لهم يوم القيامه وقالكاهر اولئك ضل لكم الذين مننتم بربكم بِرَبِّكُمْ ذاكم فهذه الايات تدل على ان ضنهم بالشيء لم يعصهم من العقوبه كان ذا شهر محمد الكريم من كان قد إلا أرسل ولم يدع أمتك إلا أرسل فيها نذيرا وإن الأمتك إلا أخل فيها نذيرا فعرث الإيمان بوجود الخالق في سطرة الإنسان كل موجود يولد عن سطرة سطرة الله التي فطر الناس عليه أعطى الإنسان عقلا ليتفكر في خلق الله فيستدل به عليه فإذا سمع للإسلام وما به وما عنه فجب عليه أن ينظر فيه فإذا نظر في دين الإكلام بعقل متزرد عن الهوى اتدى إلى أنه دين الحق لا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني نفس محمد الجن سيسمع بأحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا مصرانين ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله مار. فمجرر السماع من محمد صلى الله عليه وسلم ودعفته رسالته. يوجد على العاقل التفكر فيما جاء به من الدين فإذا تفكر فيه اهتدى إلى أنه الحق فإن أعرض أن ينظر كان مقصرا ملوما معاقبا على إعراضه يتقصير فدي أول موطلة هي الجهل بالله جل على إن وجوده أول قدره او اللي بعض المعاملين يسموها اصول الايه اصول الدين يعني. طيب المسألة دي المسألة فيها لغبطة شوية اللغبطة ضدنية على يعني ايه تضارق الادلة بزداد في, في العصر ايه المعاطر دي بلغتي الناس المعاطرين دي بلغتي هو ماكيش خلاف بين العلماء اللي الجهل عارض من العوارض اللي ايه اللي بتعرض للأهلية ولا يؤخذ عليها الإنسان ماشي. شيء لما فوش خلاف بنواع ولذلك دلت آيات كتيرة منها ما كنا معدلين حتى نبعث رسولة ونرى من الآيات لأن ما لو ما جاء لهمش الرسالة من الغسل وما جاء لهمش دعوة هذه هؤلاء الرسل، هؤلاء الناس يسموا أهل الفترة هذه على الفترة. على الفترة دولة فيه خلاف كبير من اهل العلم والراجع فيهم ان ربنا في الأدلة يعني الأحاديث وكده اللي ربنا عز وجل بايه بي بيختبرهم يوم القيامة اختبار ماشي هذا الاختبار يعني ايه بيختبرهم بيه ومن خلاله يا اما بينجحوا يا اما ايه يا ماشي طيب أهل الفطره دول بقى ايه هو يعني يعني ايه هو الضابط اللي تيجي تقول الشخص ده معذور ولا مش معذور ماشي احنا نقول الاول اول حاجه هو لو فرضنا اللي فيه واحد ما خالص عن دعوه الرسول باعت في ولا اي حاجه عن الرسول ماشي ويعني من اول البلوغ لغايه ما مات فهذا ايه فهذا من هذه الفتره يقين. فهذا من هذه الفتره ايه يقين طيب ان روثا ممن يعني بلدته دعوة الرسول ماشي طيب لو واحد بلدته دعوة الرسول وسمعها ولكنه لم يقتنع بها فذا مؤاخذ ومحاسب يقينا برضو أنا بلجي الطرفين يعني فالمعنى جت مساله الذاهب خالف بها الإجماع سمع العلماء يعني واحد ده معتزلي خالد بن اجماع قال استدلاله الحي من الشهاده في عقاب الرائدون انه مشاء مشاء الحكم فأصاب عقاب الرائدون اللي فأخطأ اختراءش التدلل به على ان الايه ان هذا حتى في أصول الدين فقال يعني شرط الاثبات قال لو واحد اجتهد لأن يصل إلى الدين الحق فبحث الإسلام وبحث كده وكده, وكده وكده وبعد كده هو ما إيه ما أسلم اقتنع يعني إيه هو اقتنع من غير اتباع حوالها ويطلب ذلك هو بدل بإيه بدل الإسلام فهو بدل الآثر اللي مش الإسلام وليه نحن سواء بيقول هذا لا يؤخذ إيه لا يؤخذ <تصفيق> طيب الكلام ده طبعا غلط ليه <تصفيق> إيه <تصفيق> عشان الحالة دي مش موجودة ما واحد يبوع من غير ما يتحقق اتبع حواه يبص لل تاني يبص لغيره ما ليه عشان في فرق رهيب بين الباطل وبين الحق فالحق ابلج جدا واضح ولكن الباطل الباطل برده واضح بطلان وليه تكثتها جامد من لو انت يعني تعرف نظره في اسلم ما فيش اي نظريه لك مثال واضحة قايله ايه ايه ايه دين النصارى أو دين اليهود أو كذا، انت بالبص انت شاك وكل ما بتتعلم بتزداد شكل. كل ما بتعلم اكتر بتزداد شكك اما دين الإسلام العكس انت مطمن وكل أكثر أكثر. متطمن أكثر. متطمن أكثر. متطمن أكثر. كل ما بتعلم اكتر بتطمن اكتر وتطمن اكتر وتطمن اكتر ان هو عند غير الله لا يوجد تفسير جديد فالمثالية اكتر من واقعيه ما تحصلش تحصلش واقعا ليه اللي واحد مش ولا بيوصل لنا اليقين دي ما تحصلش ايه أصلاً ولهذا بقى الأحاديث أنه لم يسمع به يغولي ونفره إلا ونفره والله أعطم إياه ترطمه عن محاسب الورق ففي فرقه هو شاف ده وشاف ده لأنه يفرده نفره معنا يبقى عندنا حالتين حالة يقيني ده من أهل الفترة اللي هو ما تناشى حاجة عن الروس بمالده وحالة يقيني هو محاسب اللي هو سمع عن الإسلام وسمع صح يعني ما تلبث عليه وإيه ثم بين الناس دي أطراف. فالحديث مثلا في اليوم هنا ولا جناس محمد اللي لا يسمع به أحد من هذه الأمة ولا يهديه ونصرانيه ثم لا يؤمن به إلا أدخلها الله أمر في هذا اللجي الظاهرية في الخلافة من الجمهور يعني على أن لو واحد سمع في أي وقت من الأواياس يعني وفي أي مكان من الأواياس اللي فيه محمد واحد اسمه محمد نبي مجنون طلع في فتره من فترات اوقات من اوقات وبس جدا. عنه. كده وما فيهاش عن الراجل ده مجنون يعني وكذا وكذا وكذا ماشي انه وفهر قالوا الشخص ده اللي سمع ده محاسب الكلام ده ايه الكلام ده غلط ليه عشان هو العلماء قالوا سمع لما نيصل معنى ايه في تفسير كلمه سمع دي مش مجرد سمع وخلاص لا سمع سماع سواء سماع الدعوه سواء باع بس هيختلفوا بقى في الايه في القدر اللي هو ايه هو سماع الدعوة ده فكده في الاخر ما يجيش تقول لي لا هو سمع اللي هو مجنون ويبقى كده ايه هو حاسب ايه الفرق بين واحد سمع اللي هو مجنون وما سمعش ما هما زي بعض تمام كده فالحديث هنا بمعنى سمع لم يسمع به يعني ايه كلمة سمع دي في اللغة تحتمل احتمالات منها اتق يعني هو يعني ومنها اللي هي هتسامع الله يرحمه يعني سمع ايه سماع اتداد فالمقصود هنا سماع ايه يحاسب به يعني طب هو بقى السماع اللي يحاسب به ده بقى في خلاف بين العلماء في مساله السماع اللي يحاسب به الايه فبعض العلماء وده المختار عندي يعني قال او ظن معظم علي قالوا اللي هو سمع سماع السماع ده يجعله كشخص يبحث عن الحق اللي هو يبحث عن مين الكلام ماشي؟ تهمين او لا؟ تهمين معنا ده؟ يعني ايه؟ واحد نفترض مثلا؟ ودي بقى من كل واحد وربنا يعني؟ واحد سمع اللي فيه دين اسم دين بس هو في مكان سمع اللي في دين اسم دين الاسلام وفي سمع اللي في دين اسم دين وفي سمع اللي دين اليهود وفي سمع اللي دين كذا وفي سمع اللي دين اسم كذا وهو عنده يعني ايه بص على دين النصارى لا باطل على دين اليهود ده على ده ده لسه ما ده يبقى ايه في منزلة الكاثر الذي لن تبلغ الدعم افهم معنا طب سمع بقى عن دين الاسلام كلام يخليه يبحث عن دين الاسلام زي ايه عليه وسلم اما ارسل ايه في الوسائل الى ايه الى الجلو فقال لهم كلام الكلام ده يناسبهم اللي هم يبحثوا عن الايه عن الدين ورتب على هذا الكلام اللي ما أميش رسولهان لأنه هم قفاء اسم المعنى في يعني, يعني بعض العلماء اللي في اللي هو ما يسلمش خالص اللي هو قصدي يكفر يعني ويبقى كفر وبلغ رسل دعوة اللي هو زي الكافر هنا اللي هو قال ايه يعني مجرد سمع او حتى لو سمع اللي هو غني وفيه وغلقات لا لازم كلام الحجة اللي هي تصل إلى اللي بها عوام الناس المسلم فهمين يعني ايه يعني إيه يعني أوه اللي هو يعني مش مجرد تجمع الاسلام لا ده تجمع إسلام و تجمع القرآن وإيه وقرأ من القرآن أشياء اللي هي فيها عوام الناس المسلم فهمين ده يعني الخلاف سواء خلاف المؤلف يعني من أول المؤلف نغايت الرأي ده خلاف ما بين أهل العلم مشي؟ المختار عندنا يعني لنا لكم اللي هو إيه يسمع سماع يجعل يفحص عن إنسان لا من ناحية الشخص الخاص الشخص الإيه؟ الخاص وطبعا دي من إيه دي أحكام الدنيا ماشي. يعني إيه يعني هو فاحكام الدنيا قصدي مش متاكد دي دي بينه وبين دي حاجه بينهم وبين يعني هو ربنا هيحاسب على كل واحد عليه على احنا طب احكام الدنيا احكام الدنيا طالما كافر اسمه كافر فاحكام الدنيا طالما ايه كافر هو ياخد احكام الكفار واحكام الكفار في منها الكافر المحارب وفي منها الكافر الايه المعاهد وفي منها الكفر الكذب ومنها الكفر الكذبه دي احكام ولكن هو في احكام الدنيا أخذ احكام الايه الكفان ولكن عندنا على كده ايه اللي هو كاسر لم تبلمه الدعوة هتعتم على اهل الاسلام اللي هم يبلغو هذه الدعوة فالأفارد عين على اهل الاسلام ان هم يصريوا إلى هذا الكاسر وبالإبلاق والدعوة هل ماهو المعنى ماهو المفلدك شيئا هل يمتل على فرد عين ماهو المفلدك ويطفق حكس يعني ماهو المفلدك حكس خلاص بقى وشو المعنى طيب ده من ايه من ناحية المسألة الكفار اللي هم ما ايه ما اسهم طيب مسألة اهل الفترة هل الكفار قريش هو دلاتي هل الكفار قريش ده من اهل الفترة لا مسألة الفترة مش من اهل الفترة ليه انا <تصفيق> جني دي المهم ايه اه دي من المسائل اللي حيرت فيها العلماء احتار فيها العلماء مش مسألة كده سهله زي لا ليه احتار فيها العلماء علشان في احاديث وآيات عامة اللي هو ما كنا معدلين حتى نبعثها بعثه وصولا واحاديث اهل الفترة. وفي أدلة دلت على إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد انقطاع فترة من الرسخ للوح، نشيل؟ فالأول نفس طبعاً وكان فطوا إيش يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم على هم الكفار دع كلهم اللي كانوا موليين كانوا كفار، ماشي؟ فدي على كذا اللي هي كعموم دول ممكن يسمو أهل فطر، ولكن دلت على إن منهم ناس النبي صلى الله عليه وسلم سماهم إيه؟ كفار لما قال إن أبي وأباك إيه في النار الحديثة فيها مسلم لما سأل عن أبوه في النار وقال لأفالك النار فلما لقاه يعني امتعد وجهه فقال أبي وأباك يعني مش أنت بس أبوي جميعا نعم ومرضو لما نبس وقال عن إيه طلب اللي هو إيه يستغفر لأمه فربنا عز وجل إيه لم يعني يأذن بذلك طبعا مش في الحديث ذا اللي هي كفرة بس دل يعني دلالة ولا بيقى ذا اللي يعني ايه اللي يعني ايه اللي يظهر اللي هي تكون ايه اللي لا لا تستحق الاتصال <تصفيق> <تصفيق> ايه انا فهم وفي وفي احاديث ثانية دلت على اللي ايه اللي كنه ناس اهتدوا للتخيط زي ايه زي ورقة بس ورقة ده ناصراني فطبيعي اللي هو يعني وزي ايه اكثر مثلا لوه من ماته فات وم... ورب رسول سلام ايه مدحه وبين انه على الفطره يعني مات على الفطر ماشي فاختلاث الادلة اسمه اكثر انتبه اسمه ايه اسمه ايه اختلاف الادلة دي خلت فيه خلال شوية خلت ايه فيه خلال شوية الراجح او المخطار في المسألة ما بين اشياء بعضهم قال اللي هم اا الاصل فيهم آآ اللي هم ااا آآ يعني كل الحديث دي احنا متفقين على ايه ان لازم يعني حتى نحاسب شيء احد لازم يثبت عليه ايه الحكم بعضهم قالوا اللي كفار قريش الاصل فيهم اللي هي عليهم عليه اللي هي بلغتهم دعوه سيدنا ابراهيم والناساره اللي حواليهم وزي كذا وكلام أكسب وكذا وكذا فبلغتهم بحيث أنها يعني العاقل منهم يؤمن وهيبقى في بعضهم هو اللي ما بلغتوش هذه الدعوة هو ده اللي هي نزل بيت أهل فترة ولكن أغلبهم بلغتهم وفي قول الثاني العكس قول الثاني بيقول الأصل فيهم اللي هم شيء الدعوة يقول أهل فترة ولكن في منهم أهل عقل وإدراك بحيث ملقيت الدعوة الخاصة يعني نوب عقل وإدراك اللي قصح فمنهم من آمن زي أحسن ده وغير ومنهم من نبيهم زي كذا فالآمن هير هيتعب واللي آمن واللي آمن شيء هيرحاسب وقالوا أما الباقي اللي هو ما يوش الأهلية الخاصة ده عارفون ذلك دي هلك فده يبقى مدى الفتره العام العملات اخلصش لا في القون دي سمع طبعا طبعا في الراي ده اللي منتشر واحنا راضيين بيه عشان ان شاء الله ده المخالفين عشان طبعا الادله ديت بتوع العذر اللي لو ان في النار والكلام ده اللي هي دي هي ده الدليل الوحيد يمكن نعمله عارفه عارفه الاجابه الان فهنا نقول العدم وعذر الجهل الدليل الوحيد هو الدليل النساق الذي عمنا فطبعا يضب عليه هذا ما نحن عنه هنا رأى بقى كلامه يقول ايه ما عليش انا ارى عشان بسك في احنا بسين الضخيطة الشيئة يقول بالله جل وعلا وانكره دوله وقضواته وانحايا وانتفاته السابطة بمشروط القطايا ونجل لهم من العبادة فهذا اللي يقبر به بعد علميه بيرساله برسله الى الخضر طبعا دي مش دقيقة كده قوي يعني ممكن نقول ايه عميه لإرسال الرسل للخلق ماشي ولكن إفرد هو عالم وفي الاسكيمه مثلا وبعض الأشياء زي صفات الله وكذا ما حدش ألهاده ففي الآخر لو جاهر خلاص هو مش هيأسه هو المهمة في الآخر فهمين أصدقون فهمين وذلك لقوله صلى لقوله تعالى وكلنا معذبين حتى نبلغ صلاة فمن فهمه أنه بعد بعض الرسل سيعزب العصاة القفار دبأ يعني أيه من فهمه اللي هو بعد بعض الرسل لي لإقامة الحجة فهمين معنى ولا لأ فلما أقمت عليه الحجة أصلا حتى بعد الرسل بعده جا حتى بعد حاجة اللي هي ما عليه الحجة فمش المقصود أن كنا حتى نبلغ صلاة يعني الرسول جي فخلص كله حتى لما عليه الحجة لا هو مخصوصه وقانون عاملينها حتى نوصلوا الرسول ان الحجة فإذا فاذا انقصوا الحجة فلا يجوز عليه فهنا لا ما هو ما هو اللي قالوا يصلوا العلم قالوا وصول العلم له دي إقامة للحجه عليه فاهم معنى هو الحجه اللي هو يبحث اللي هو يدور فاهم ما هو لو هي في اصول الدين اللي هو يعني الأساسيات إذا مجرد العلم باللي في دين إذا المفروض يدرس الدين ده فالدين ده ليه أركاية من السبتة فعلى الله يدرسهم فمجرد مجرد علمه المفروض يعملهم سهم أصلي فيفرض ما تعلمهمش هيصفت ولا هيأسم لعدم التعلم هيأسم لعدم التعلم سهم أصلي لو تشاهد سهم أصلي هلأني داو يجب أن يكون يخل ممكن نتكلم يعني عن ال2 و ال2 دول في كتابه لا مين ده ليه ان مش فاهم النصارى واليهودي خلاص أنا بتكلم قال له وقال انا اسلمت ماشي لكن بعض الصفات مثلا مش عارفها ما هو انا كاتب ايه او قدراتي احيانا الصفات الثابته قطعي فبعض الصفات ربنا ولسه متعلمهاش فمش عارفها ففي الحالة ديت انا هاجي كفاره عشان انا مش عارف بعض الصفات انا هشوف هل هو تعلمها ولا ما متعلمهاش انا ممكن اكفاره الا هو بيتباع الجهن هو في الان حقيقة مش, مش, مش جهن ممتعش يجعل حاجة دي كده فسلا انا اتطورت الي هو فعلا ممكن يجعل حاجة دي كده زي واحد مثلا في الكيمو ولا بتاع وأسلم وأنا اقتنعت الإسلام مثل ما أعرفش لربنا مثلا كذا يعني من صفاته كذا إيش أكفره هي المسألة زي ما قلنا الإجماع لأنه لو جاء لا يطورش ولكن آه لو ادعى الزهن أنا ما ادعى الزهن طب تمام طب إيش أدعى الزهن في العلم يبقى غلطان ومشكلة كبيرة وكذا وكذا بس هي تحاسب محاسبة إيش أدعى الزهن ماشي صبر أنا ماشي من دولة يعني في كل ح هو هاي كلها تمانية، كم باقي هو هاي كم العالم؟ كم؟ كم ده خمسة. فكين تفهم تفهم جدًا فيها غياب لا أكثر من مش لا أنا مش أرضي كده أرضي اللي هو بيتصله. يعني أنت لازم أقول لك المصريين يهود. مرة هنقول لك هؤلاء تقالوا صح فهو عرف ان الاسلام ده بيقول له لازم تتعلم اركان الايمان فراضي فيلزم ان هو يتعلم اركان الايمان حضرتك يعني ايه؟ ايه؟ اركان الايمان دي ولا ده ثابت فهو لو تصلى على اسلام واسلم يعني بتاع واحد اسلام هو ما لسه ما كنا قبل كده وهو لكي نخضمه الباب لن نتكر وحينه في التنسى نخضيه انه بعد العلم تتعرض الوضع بتاعه وزفور فهنا هم بعد الكلام مشاهده لا بعد العلم اللي فيه رسول العلم اللي انا قلت لك الخلاف بقى لنا قلتوا اللي علم بحد يعني في حد معين من العلم يجعله يعرف ايه دين الاسلام بقى يعني يجعله يبحث عن دين الاسلام الحد ده هو اللي هنقول له قبليه انت كده مش ايه اه يعني كفا لم تروح ده بعديه انت كده كفا لم تروح ده الراجح الجديد ده المخالف انت فاهم انت انا فصلت بس انا اللي بتكلم فيه دلوقتي انا مركز على ان هو دخل صف يعني صف ربنا عموما والحاجات اللي هي اللي هي من الثقه تعيه ودي صح اللي الايه اللي ما يعملهاش بس لو جاهل لا يقدر بجاهله ولا يقدر ولا ولا يقدر بجاهله اه لو جاهل فعلا وثبت اللي هو جاهل هيقضر بجاهل يعني النصوص القطعية اللي في كتابه السنة ايه في القرآن ثبت اللي فلان ده جاهل بيها فعشان كده امطارها ولكن هو لو عارف اللي القرآن بيولي كان ايه كان أسل... كان امم بيها واعتقدها لا مش هيكف طبيب ده وقصر في علم هاشي ده واخد اجرام ده وقصر في علم بمشكلة تانية مفهول معنا لا نيه في المسوس القطعية مكلم دوش عن المسوس القطعية مكلمش على الإسلام مفهول معنا و لا في أي حد عنده إسلام ما يعدش على البدير ما يعدش ايه؟ ما يعده يبقى فيها خلاك يعني ماشي؟ عشان عشان هو المفروض من من إسلامه لا اه بقى... بقى مكلف بالله يصلي يسمه وكذا وكذا كذا فهو قطفت في العلم ماشي فهل ذا هو وده ذا أشي حلاه ماشي ها هو لو سلم الإسلام هذا واحد مطلع هو وده وصل الإسلام هل الأخير مثلاً حاسس برضو ذا مطلع هو الأخير ده دام جدعتنا ولكن في الآخر ربنا لا يظلم أحداً لو هو فعل موصول سؤالك كيس لو هو المفروض يسلم برا أي بأكيف وصلوا ما أصلاً يعني تم بس يعني صارد مثلاً اللي الشيعي اللي الشيعي هو اللي وصله الإسلام فطوال الانسان ده كله بيلعب خرافات وهو معرفش من اي حد من اهل الاسلام حاجه عن الاسلام خالص فدوت قد ياذر فاهم عشان ما وصلوش الا تبع الحقيقه لو طب ماشي ايه المشكلة الاسلام بقى... لو اعترف الانسان بالذنب هيبقى سريع ولا لا في الاخر ولا في الدنيا في الدنيا ماخذ أحكم المتدعين قدامنا ولكن في في الآخرة برضو نفس المسألة لو هو فعلا جاهل وفعل ما يستطيع وظل وصله في ربنا على ظروف بالعري أما لو هو لا كان تبع حوايا وكان ممكن يوصل للحقة أو كذا وقصر هلاقيه عشان إيه الحاجات اللي هو قصر فيها فهمت طيب يقول ايه؟ وبعدين هو بقى والقول هي تعالى طبعا هو استدل في حاجات خارج محل النزاع شوي ناسي قل هنلا بيوكم بالأشرين أعمال الذين ظلّت عليهم في الحياة الدنيا ومحسبون أنهم أحسنون صنع ليك الذين كفروا بيات ربهم اللي طاي في فلا يقمن لهم يعني يحسبون أنهم أحسنون صنع يعني م... م... م... مع هوى يعني ناسي ولا على ذلك ربكم الذي ذلنتهم ربكم على بيكم فهذه الآيات تدل على أن الله مستاهل أن يحسنوا عقده دي مش مسألة الجهل يعني الله جل على قد أرسل رسل إلى خلقه ولم يضع أمّة إلا أرسل فيها نذيرا وإمّن أمّة إلا خلقه وقرس الإنان لوجود الخالق في فترة الإنسان كل مولود يقول على فترة صح الفترة والحاجات دي صح ربنا عملها بس ربنا برضو جعل الضابط ارسال الرسل وبلغ لإيه الحج واعطى الإنسان عقلا ليتفكر في خلق الله في سبيل اللي بيه عليه كل ذا ما ماشي بس في الآخر الضابط في البلوغ الحجة مش إيه. فإذا سمع بالإسلام وما يأمر به وما عنه يجب عليه أن ينظر فيه فإذا نظر في دين الإسلام بعقل متجذر عن عالهوى اهتدى إلى أنه دين الحق ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي محمد لا يسمع بيه أحد من مهدي الأمة ولا يهديه ناصرني صنّيء مني إلا أدخله الله النار آه هنا الشيخ واخد به واخد بالن هو يجب عليه بمجرد اللي هو سمع اللي في دينه من دين الإسلام اللي هو ينظر عليه يبحث عنه وإلا يبقى كافر ويأصد أحكام الكفار الذين بلغتهم للحجر من أول الرأي ده الكلام المعتبر ما ولكن الرأي المختار أكثر اللي هو يكون سمع سماعاً يجعله يستمع ليس مجرد سمع اللي فيه سامه خلاص لا سمع سماعاً يجعله يبحث أصد عن الإنسان في رأي بقى اللي هو برضو معتبر بس إيه أشد شوية يعني أصدي متوسع اكثر حاجة متوسع كامل الاعتبار فبيسمع سماعا عن الاسلام بحيث تبلغ الدعوة يعني طب الدعوه دي ايه اللي هي ايه يعني هي اللي هي ان العوام يقتنعوا بيها ده اكثر راي متوسع منضبط بعد كده غلط بعد كده مش منضبط بعد كده مش كلام اهل سنة مفهوم معانا عشان سماع يعني سماع اللي هو يقتنع بيه العوام بالإإكلام <تصفيق> اه لماذا؟ ايه؟ <تصفيق> لا مش مش الباب يبيانها من ثلاثة لا يعني بيان بحيث اللي ايه اللي هو كواحد الناس الطبيعية لما تسمع الكلام ده لا يبقى كده وصلت رهه رسالة الإسلام صحيح من معنى؟ كما ذي؟ ده رأيها بس لما هيتوضعفتها مثل ده رأيه مش من الباب شو هي ممكن تكون هناك الضغاية الأول ينهو يقوله؟ ما هو أخذ اه هو واخد الراي الاول اه ما انا يسمع الفنان اللي هو هو شاف لا هو ما كده مبارك محمد في لا هو ميل فمجرد السماع بمحمد صلى الله عليه وسلم ورثلته يوجب على العاقل التفكر فيما جاء به من الدين هو رأي اللي مجرد السماع هيجعله لو هو عاقل يتفكر فيما جاء به من الدين رائع فين؟ فإذا تفكر فيه تبدأ يا نا حق فهم؟ هو في الأخير إحنا مش مختلفين إني إيه؟ إني في لازم يكون إيه حاجة تجعله تقام على الحجة شو إحنا متفقين خلاص اللي يهال عارف؟ هذا بيقول بمجرد السماع اللي فيه دين اسمه دين الإسلام ده لو هو عاقل ومتفكر ومفروض زواه عليه ويبحث عن الدين ده وإذا نظر للدين هذا تديناه الحق فإحنا مقتنعين إنه لو, لو نظر للدين هذا تديناه الحق ولكن إحنا بدنا نختلف فيه هل في مجرد السماع عن دين إسلام يعني لا شيء أنا في إيه نفترض في أوروبا مثلا وثنائيات اللي في دين اسمه مشارا ودين اسمه اليهود وفي عشر أديان مو من دين إسلام بس كده هل ده يكفي؟ اللي انا اقول اللي انا كده قيمت على فزه ولا يجي لي واحد عاقل ويقول لي ده الاسلام ده كذا وكويس وفي كذا والمفروض ان انا قلت معايا مثال وانت معاه حد ايه اه فهو واخد اسهل درجات السماع بمجرد سماع ليه عشان الحديث ظاهره كده والذي نفس محمد بيديه لا يسمع به احد من انادير امه اليهوديه والنصريه والملايو بي الا ادخلهم ايه النار ماشي العلماء الثانيين بقى كلهم اللي قالوا لا في سماع مخصوص استذلوا ليه السماع مخصوص في الهدل العامة اللي لا يؤخذ الا بما يعني ايه يكون حاجة واصلت له لما اقيمت عليه يعني مش مخاطعة راجزة قصلي يعني حاجة يقدر يحطر عليها لكن مجرد السماع ده ده يعني ايه ما هو لسه جاهل فنعيش حاجة تخليني الجاهل فبعدهم توسع وقال عشان حاجة لا تخلوش جاي يبقى حاجة يعني إيه اللي هو العوامل لو سمعوها يسلمه يعني الشخص الطبيعي يسلم ده اللي توسع عسام حاجة فلكن احنا ليه بنقول المختار مش كده عشان حديث فاللنس عن اللي يسمع به يعني إيه سماع اللي هو يجعله يبحث عن النبي تصلم يعني سماع كده زي الرسالة اللي مثلا بعثها إلى الملوك ما هي رسالة مش متضنرة مثلا لكثير من آيات القرآن ما هي حاجة خمس سسطر بس الثالث خلي الملك اللي هو مش متكبر ملك متجرد يدور عن الحق يشوف الموضوع ده بيقول ايه تمام يعني تمام ليه؟ هو كده راي ظاهري يعني يعتبر راي يعني الشاذ عن كل الاراء هو بيقول حتى لو مجنون سماع حتى لو مجنون اما هنا الكاتب المؤلف بيقول سماع اللي ده نبي سمع ايه اللي تسمع او ده؟ لا اللي بيسمع سمع اللي فيه نبي في واحد مجنون بيقول ان هو نبي فالظهر ايه عن دول ايه بسالة دي؟ قالوا يبقى كده ايه؟ يحاسد اللي هو ما دورش على اسلام ما اسلامش لا وهو لكل اللي تمع اللي ده مجنون فدي او حسب ان لو ما تمعش انت لو ما تمعش ده ادت تاني تمع اللي هو مجنون سمعية؟ اما الكاتب هنا بيقول لا سمع اللي فيه دينا دين اسمه دين الإسلام وفي وكذلك اسمه محمد والدين ده حق هو ده اللي سمعه اتماشي دين مفهوم يعني بس ممكن في حالات من الحالات السماع ده ما يق... يعني ما ما يق... يعني في الحقيقه ما يضيف يق... الى شيء عندنا لذلك لو هما في اوروبا ولا في امريكا ولا في سكيمو ولا كذا ما اديش الى شيء ما اديش الى الجهل طلع او في او حاجه تخليه يجب ان يبحث يعني طب هو ده امم طب زين يبقى لا ان امم المثل اللي خلاص دي يعني مش مقصود بيها اللي كل الناس ما يعني مقصود بيها ان كل الاقوام ده لهم ندير <تصفيق> اه يعني مش معنى ايه <تصفيق> يعني <اللي هو> دي دي <تصفيق> اه لا مش مقصود هنا الازمنه مقصود هنا ام الأقوام يعني يعني دلوقتي ايه يعني اليهود جالهوم ايه نذير النصارى قال نذير كذا قالوا نذير فا اه في اثبت الحديث اللي فيه في وكان انقطاع ما كانش فيه حد عارف حاجه او في ناس كتير مش عارفه صح حتى اذا كانت بقايا من اهل الكتاب ثم انطلقت هذه البقايا في كلام كده كتير تلاقيه بصوا أنا يعني يعني زي ما نبص في التفسير عشان ما فيش بس مش يعني دي مش معناها اللي انت فهم يعني شوكاتك أنت كده يعني ادع امه إلا أرصى لفيها ماشي ولم يدع امه إلا أرصى فيها نبي. لم يدع امه قوم مش لازم كل الناس يصلهم ممكن يبقى في فترة أو في وقت أو في ناس ما يصلهم بس الأقوام كاقوام يصلها طيب الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة دي ثاني حاجه اللي هو ايه في الجهل طبعا في الاحاديث طبعا انتم عارفين حديث الرجل اللي قال ايه ان انا متت فايه حديث البخاري ان انا متت فايه صحاب قومي فانقدر الله علي لعبد بني عدلا شديد صرا وكان اهل له وسمعطيه ودبون وورد حديث ربنا عنه فشيخ الاسلام قال هذا الرجل شك في قدره في الله عز وجل فمع ذلك الله عز وجل أصحيح أفهم معنا فعلى ذلك أقول لكم المسألة مسألة ايه مسألة بلغة الحالة بلغة, بلغة جفالة يعني مسألة علمه علم الحالة مش مسألة هي ايه بالذات فلوافا يعني جاهل ووافا فعلا خطر عنه جاهل فليه ايه دي ما حسبش عديد حديث البخاري يعني عفى الله عنه الله الصحاب خلق انا, فترة يعني. <تصفيق> أنا لا مش فاكر يعملوا ان مدخله الجامع انا مش فاكره ان الحديث اللي انا قريته معاك في كده فاكره ايه لا احمد انا يعني مش فاكر نص يعني لا هو مش نص الحديث كده لو مش هاخدها طيب بما هو معلوم من الدين بالضروره كالجهل بوجود الصلاة والذكاء والجهل بفهمة الزنا والذل والظلم ونحو ذلك فهذا لا يعبر به أحد ممن عاش من المسلمين لأنه إما عاش عن تقصير وتفريط إما أنه دعوة كذبة في إيه في الداعي الزهل ويعني دي برضو هي مش منضبطة شوية عن كده لباسي إحنا ليه قلنا الجهل إنه هو علم من الدين برا لا يقبل عشان لا يقبل في ايه دعوة جهن فلو عاش من المسلمين ومسألة منتشرة فلا يقبل فيه دعوة لإيه أما لو هو جبلنا دليل على إنه جهن فعلا حتى لو كان عن تقصير من العلم فهذا لا يكفى ولكن إيه ولكن هيعذر ليه عشان التقصير في العلم ده اللي يخليه يجهل معلومنا الدين بالضرورة ده إجرام برضا نصيب بس ما توصليش للكفر عشان هو كفر ليه هو, هو كافر ليه عشان هو كفر يعني ايه كلام ربنا هو ما يعرفش ده كلام ربنا طب ما يعرفش عشان هو قصر في العلم هيحاسب اللي قصر في العلم لكن هو ما يعرفش فهيمنا ولا لا فوق طيب الجهل في مواضع الاجتهاد بس طبعا لا يقبل منه دعوة الجهل إلا بدليل طب إذا جدنا دليل ولا إلا مخصر بسأل دليل ذات تقصيره في العلم يعني هو فعلا نصنعنا اللي هو دليل ولكن مثال تقصيره في العلم في حالة دي يعذر ولا يكفر يعذر ولا يكفر في الإسلام. لا في بلاد الإسلام يعني. أو لو يعني عارفين يعني عندنا أدلة يعني في بلاد الإسلام الأصل هو عارف في بلاد الكفر <تصفيق> الأصل أنا مش عارف وبيقلنا بس قلنا بلاد الإسلام وبلاد الكوفة دي زمان كان استصلاحها مختلف عن الواقع. استصلاح بلاد الإسلام اللي هو دار الإسلام اللي إيه؟ اللي انتشر فيها دين الإسلام. واستصلاح. استصلاح دار الكفر عندهم اللي هو دار الكوفة اللي أنت مش قادر شعائر الإسلام مش عارف تتعلم بيها الدين. فيها الدين. فعشان كده فيها الإيه؟ ولكن مثلا دلوقتي مثلا نفترض في أمريكا مصر هو في مدينة المدينة دي كلها عرفة الدين فمشانون هو أفضل كفر فمش عاد فنظف هي على حسب الحالة يعني طيب جيم الجهل في موضع الاجتهاد او الاجتباه كالجهل بخارمة بعض انواع البيوع وبعض الاحوال العارضة للانسان في صلاة او في حجي فنحن ذلك مما يصد على عامة الناس الإحاطة به هذا النوع يسقط عن الجاهل اللوم والذم، ولكنه يلزم بالتدراك ما فعله على غير الصفة الصحيحة إذا أمكن ذلك من غير مشقة خارجة عن المعتاد يبقى أي لو حاجة فعلا في موضع الاجتهاد أو الاجتلاف فده معضر أكيد ولكن لو هو بقى عرف أنه كان جاهل من المسألة والصح لفها، فلو المسألة دية هو كان جاهل بيها هو عليها إجماع من أهل العلم ففي خلاف قوي هل يعيد العبادة ولا يعيده طب لو في خلاف من أهل العلم في المسألة فالراجح اللي هم يعيده هل تعلم معنى في خلاف برضو، بس في الراجح اللي هم يعيده طيب دال الجهل من حديث العهد للإسلام أو من من عاش حياته في البلاد الكافرة ما يعرفه عامة المسلمين في البلاد الإسلامية وعد عذراً مسقطاً للمؤاخذة الأخروية ولكن يلزم الجاهد بإستدراك مسايته إذا أمكنت إستدراك فذلك كالجاهد بوجود الغسل من الجنادة وتحين الأخت من الرضاعة نحو ذلك مما هو معلوم للمسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية ولكن قد يذهب من عاش في البلاد الأخرى ماشي؟ يبقى دي حاجات ممكن تبقى معلوم من الدين بالضروره لا لا ايه للمسلمين لكن الايه الاخرى ما تبقاش معلوم من الدين طب ليه عذرهم بيها عشان هما جهلة فسبهم هم جهل طب ده اللي هي لا يقبل دعوة الجهل بما هو معلوم من الدين الضرورة من احد في بلاد الاسلام ماشي. إلا لو جاب قريمة أو دليل يدل على إنه ما يعرفش طب يفرق جاب الدليل ده على إنه ما يعرفش عشان هو مقصر أو مفرط فظاهر كلام المؤلف هنا اللي هو يكفر برضو طبعا لا هو ما يكفرش ولكن يعذر لتقصيره في التعلم خاصة إنه هو قصر في تعلم شيء من معلمة دليل درده فيعذر يعني يحاسب جزدًا ولكن ما سوف تجربه في قصدر لهم اه في خلاف، آه في خلاف كبير وهنا هنا المؤلف يعني كلامه عظمة الشيخ يعني واحد بالرأي ده بس يعني ممكن تراجع الشيخ والتجار اللي وهكذا لا يلزم الدرجة فعالة على غير الصفحة الصحيحة إذا أمكن ذلك من غير مشقة خارجية عن المعتاد فهم؟ عظمة الرأي الشيخ كذا صار؟ يعني هو قال كده في الصفحة يعني. ما اعرفش هالماله ده كده, بزو... كده, من كده في الظا كانت طره كده فغالبًا نبقى كده تفضل يا مهندس اه اه لو قصدك معلومه الدين بالضرورة العرض دي حاجه الدين م... م... بالضرورة العرض عشان هو اشتكى اسم ل... ل... ل... ل... ل... عشان معلومه الدين اللي هو اساس يعني هو لما ما اقراش قصه العبادات مثلا نعم قصه <تصفيق> العبادات اه بس معلومه الدين ضروره هيعذب يعني يحبك عليه يزجن <تصفيق> يعني هيتع... هيتعاقب جامد عشان ده معلومه الدين ضروره المفروض ان كل البلد تعرفه اللي انت تعرفوش ده على اللي هو فعلا كان في العلم فعشان كده ما عارفوش. اما لو لو لو ما جابش دليل يبقى كشف او ناخد الدليل على فرينه ثانيه غير التقرير اه لو قناه ثانيه خلاص دي حاجه لو قرينا ان هو ما كثرش يعني قال مثلا يا جماعة انا كنت في بيت والدي والدي ما مش من البيت خالص الا وانا عندي عشرين سنة خلاص هنعمل له ايه فما شفتش فاناليت طالع قوي يوم فما عرفش دي الخمره قال كده مثلا مثلا يعني يعصرا دي طبعا حاجه نادره يعني احنا كان في معلوم من الدين بالضرورة احنا بنتكلم في معلوم من الدين بالضرورة مش كتير ولا حاجة دلوقتي اهل مصر كلهم عارفين ان الزنا حرام جه القاضي واحد زنا جهكم عليه بالايه بالبالحد بال بال انا والله ما كنتش اعرف يا عم ازاي جاب له دليل قال له اصلا كنت مش عارف ايه ومش عارف ايه يعني حكى قصة قصه وجاب له جاب له مبينه في الاخر الراجل ده فعلا ما يعرفش دي حلو طبيعي. مش حلو لو هو بسبب تقصيره في العلم هذا عظيم ما دي دي زي ما هذا لكن لو هو بعد سبب حاجة غضن عالم تقصير العلم هو مثلا كان محطس في بيت مثلا معين وضحف ثم مطبعش يشاف الشمس إلا مش عارف كذا او زي كذا كان الصارط مبارك مثلا يربحش حاجة وفرجش كمان على التلفزيون مثلا يعني أي حاجة حاجة غريبة يعني ندرة. فده خلاص مش على عذر لكن ما معذور في على واحد فماضي في الأخير سارت المعلومة دي من دروع ما عندي دروع مش مش بسيطة يعني مش هو اللي ممكن ما يبقاش في مبني على العرف وعلى الزمن وعلى البلد نقدر ساعده فان في نمر ده في ال اا جو عشان يحذوه عشان يحذوه عشان نزلنا عن ازاله نمر اا من ورق من معقب جوه هي رغم ان هي مش عشان ده خالص ما لا نخليه يعني ترى هي عندي هي كده كله من تحت اللي من يعني الله الله خير صدق صدق فش له ابن علماء يعني مثال مثلا واحد بيقول يمسح على الخفين يوطي للصلاه قصدي يمسح الجوارد الجورب يوطي للصلاه وراي بيقول يمسح الجورب ما يمسحش الصلاة ماشي طيب افرض انت كنت واخد راي شيخ الاسلام او مقلد لشيخ الاسلام وبعد ما درست العلم تبين ليك الايه اللي, اللي قول قبل ايه الراجح قول الجمهور هاي عيد الصلوات اللي قبل كده اللي انت ها ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ عشان ده خلاف خلاف معتبر من العلماء كماذا؟ طب افرد انت الخلاف ده انت وقعت فيه مش بسبب حاجه شرعيه لا انت وقعت فيه اتباع للهوى يعني انت اخترت الرأي بلا ال الضعيف اتباع للهوى وبعدها تبال ليه في الوقت غلط اه ده العلماء كثير منهم قال يعيد هذه الخلافة ولكن لو انت ما تبعتش سويك يعني انت قلبت او عملت المطلوب منك شرعان وانت بين ليك بعد التعلم من الافتلاف ورد ورد ورد فتعش اتفهم ايه خبت خبت كده فتعش اكيد فت اتفت فتت بي كده يا مهارب يا رب يا رب يا رب